أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَ ٱلْفُهَادِ إِيمَاناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حنيص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا وكلت وهو رب العرش العظيم